في ايات تانية برضو. بتقول ايه بتقول ايه بتقول انه لن ترضى عنك اليهود ونصارى حتى تتبع ملاتهم. تبا ترشيد لواقع. يا دفاعي لا انت. تت... هي ايات ترسل. لا لا. قد كفر الذين قالوا مش في ايه. كده. هم بقولوا ان الله ثلاثة ثلاثة. لو في مصر لم يقولواش كده. لا معلش. طيب علشان لين ده مش موضوع الحال. لا المعتقد المعتقد المسيحي المضبوط لا يقول ان الله ثلاثة. ايه بقولش كده.